حصريا على انشادكم يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي وصى نصرته بالشباب نصرته بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي وصى نصرته بالشباب نصرته بالشباب يلا نرسم بكره الاحلى نزرع ارض الوطن الغلا قوموا للاقى يلا ننظم بكره ارض الوطن الغلا ونخلي رايتنا تعلى والبركيب الشباب فينا وننجح بخطوينا والايمان بيكبر فينا وننجح بخطوينا, فينا بخطوينا فينا والمستقبل بيدنا والباقي بالشباب يلا يلا قبل الماله ضل يلا يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يلا يلا يا شباب يلا يا شباب واحنا شبابك يا امتنا بالعلم بنبني حضارتنا بابك يا امتنا احنا شبابك بالعلم ابنيه حضارتنا ونرجع موضع عزتنا بقي بالشباب والبركه بالشباب يلا يلا يا شباب يلا, يلا يا شباب يلا يلا يا شباب يلا idud شدو himme tam ghayr watah al ك يا, لا يا, يا, يا شباب خل الدنيا احنا اللي نبي ونخصص ya بالشباب يلا, يلا يا شباب